فتبسّم ضاحكًا من قولها وقال رَبِّ أوزعني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن اعمل صَالِحًا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدى هدا كان من الغاibin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 لو لا تستوّفون الله لعلكم ترحّمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال قائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون.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 ا الله خير ام ما يشركون ان من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء به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 وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖۚ أ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللوم دبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون